مَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أَحَدٌ يا أَيَّتُهَا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رَاضِيَةً مرضية